Hej! Hop! Hej! Hop! Jag och ädhän och في الحوادي لحرب يوم الجبل ولا فكر جنمي إن لنسى ادهم زمانك وسيفك على الجبل مسلوس اضرب حد الحجر يقعد زاما مسلوس حجر منكسر فيا بي في اليد بتدري بياد تبان الخرب وانت بنيت السد بنيت السد انا اتكسرت قلب الحجر المنكسر فيا بي في اليد بتدري بياد تبان الخرب وانت بنيت السد بنيت السد Äldstamens klimt liksom och stångar tillbord. Äldstamens klimt och stångar tillbord. Äldstamens klimt, med möte i trädslöj och